وتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فشاء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله